يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم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 ذلك روا خشيا الرحمن بالغيب فبشره بمعفورة وأجر كريم إن نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون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 قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم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 أأتخذ من دونه آلِهَةً إِن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا أأتخذ من دونه آلهة إن إني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أن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 وما أنزلنا على قومه من بعده من جد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا يا حسرة على العباد وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء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 يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد بما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم قبلهم لا أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ ألم وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لدينا محضرون مُحْضَرُونَ لهم لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حبا فمنه فَمِنْهُ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 لا تدرك القمر ولا سابق النهار وكل في سلك يسبحون وآية لهم الليل نسلق منه المظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم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 وَقَعَ عَلَاهُمْ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وَإِنَّ شَعْنُ غَلْقَهُمْ فَلَا صَرِيْقَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُمْقَدُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إلَى حِينٍ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 وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين, كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين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 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه فلا يستطيعون توصية ولا الى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون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 ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وأز أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم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 اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن تكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينضيله إنه إلا ذكر وقرآن مبين ليُنذر من كان حيا.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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دونه آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نقفة فإذا هو خصيم مبين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 سيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه